بسم الله الرحمن الرحيم الحق ما الحق وما أدراك ما الحق كذبت سمود وعاد بالقارعة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 فهي يوم إذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يوم إذ ثمانية يوم إذ ترضون لا تخفى منكم خافية فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَا أُمُقْرَأُوا كِتَابِيَهِ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهِ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَهِ فِي جَنَّةٍ عَالِيَهِ قُطُوفُهَا دَانِيَهِ كلوا وشربوا هنيئاً بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أُوتِي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أُوت كتابياً ولم أدر ما حسابي يا ليتها كانت القاضية.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 اننه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم ها هنا حميم ولا طعام الا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا